والعيوم ترق رقا والقلب يمره الأني قاموا لرب العرش ثم كأنهم يوم القيامة واقفون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 فلا يزال حديثنا موصولا مع محنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى بسبب خلق بسبب القول بخلق القرآن وهذه المحنة التي أقامها المعتزلة ولبسوا بها على جماعة من الخلفاء كالمأمون والمعتصم والواثق فأوقعوا الناس في حرج شديد ولم يرضوا حتى أهانوا كبار العلماء وكان على رأس هؤلاء الذين وقفوا في هذه المحنة وأصابهم من سعيرها النصيب الأكبر أحمد بن محمد رحمه الله ولازلنا نتكلم ونقص هذه القصة التي يعني أثرت في سمع الزمان وقلبه ولا يزال الناس ينتفعون بها إلى الآن وفي ذكر هذه القصص تثبيت لقلوب المبتلين في كل زمان وتعليم للخلق في جميع الأجيال أن هذا الدين وراءه رجال فلا يحسب أحد أن هذا الدين ليس له أهل هذا دين وراءه رجال مستعدون لبذل مهاجهم مستعدون لبذل مهاجهم وأرواحهم في سبيل الله عز وجل إذا لزم الأمر فلا يتطاول أحد على دين الله عز وجل فالإمام أحمد رحمه الله بعدما رجع من طريق إلى ترسوس ورجع إلى بغداد ودخل السجن بعدما تولى المعتصم الحكم كان في تلك الحقبة رأس الشر أحمد ابن أبي دؤاد المعتزلين هو قاضي الكوفة وكان يعني مقربا جدا عند المعتصم كما كان مقربا جدا عند المأمون من قبل وهو الذي أدخل هذه الفكرة الخاطئة وهو الذي يعني قوى من عزم المعتصم على, على اختبار الناس وحملهم على هذه الفتنة وكان محبا للفتنة ابن أبي دؤاد هذا وستعرفون عاقبته في آخر الأمر. دعا على نفسه وكان كما كان، وصدق الله تعالى صدق الله تعالى فيه يمينه هو، وظهر عواره لجميع الخلق وسيتم في ذلك في آخر المحن. وكان ابن أبيد واد ورأس الفتنة. وكان لما دخل لما لما أدخل أحمد الحبس بعد رجوعه من طريقه إلى المأمون في بغداد في دار إسحاق بن إبراهيم والي بغداد كان إسحاق بن إبراهيم يوجه إلى أحمد كل يوم برجلين رجلين من المعتزلة من أهل البدعة ليناظر أحمد في هذه المسألة وهم جهل جدا يعني الجماعة هؤلاء المتكلمون المعتزلة وهذه الأشكال كلها ليس عندهم من العلم شيء ما عندهم إلا تشقيقات فارغة وتهولات ليس لها معنى ولا ينظر إليها عند الحقيقة وأحمد فإمام من أئمة الأثر وشيخ من شيوخ السنة لا يعرف إلا قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له في هذا اللعب ولا هذا الهراء ولا هذه السفسطة الفارغة فيرسلان إليه كل يوم برجلين يناظرانه وإذا تناظر طبعا سقطت أقنعتهم وظهر عوارهم لأنهم ليس معهم شيء أمام هذا النور الواضح الصاطع الذي يحمله أحمد بين جنبيه ويحاججهم به فكان يأتيه رجلان يقال لأحدهما أحمد ابن رباح والآخر أبو شعيب الحجام يقول أحمد فلا يزلان يناظراني حتى يعني ينقطع حتى ينقطع يفحما مش عارف يأخذ منه حق ولا باطل فإذا أراد الإنصلاف دعيا بقيد ووضعاه في رجله كل يوم كده حتى وضع في رجله سبعة قيود يعني ماذا سيصنع بهم هذا كله حقل وحسد وضغينة على السنة وأهلها كما هو شأن أهل برعب في كل مكان وزمان يقول أحمد ثم ودخلت على إسحاق بن إبراهيم والي بغداد فقال لي لو أجبت أمير المؤمنين إلى ما دعات إليه لكان خيرا لك يعني قال لي يا أخي أنت تعب نفسك ليه الناس كلها الله وفقت أنت إلي ليش واقف يعني أجب الأمير ونحن نخلي عنه يقول أحمد فكلمته بكلام قوي أفهمته يعني أن الأمر ليس مجرد مخالفة ذا دين إن سكتت أنا ومثل من يتكلم من يوضح للناس الحق نخون الله ورسوله فقال لي أحمد إني عليك مشفخ أنا خايف عليك وقد آلى يعني حلف أمير المؤمنين إن لم تجب ليقتلنك فقلت له ما عندي في هذا الأمر إلا ما قلته سابقا يقتلني يحبسني يفعل ما يشاء أنا ما عندي إلا ما حكيته لك أنا لا أقول إلا من في كتاب الله عز وجل كيف أقول كلمة الكفر ولقل ابن الجوزي أن يسحاق ابن إبراهيم قال له إن أمير المؤمنين لا يقتلك مش هي موتك كده بسرعة يعني وقد قال إن لم تجب أن يضربك ضربا بعد ضرب ولا يلقينك في موضع لا ترى فيه شمسا حتى تموت ده ما, ما تظن هو هيقتلك هي قتلا سريعا ولا يأحد ده هو هيعزبك الأول بعد ما يعزبك كرميك في الشمس في آخر كده في في الصحراء حتى تموت وحدك يعني بيعمل له عملية إرهاب يعني فثم قال إسحاق اذهبوا به إلى أمير المؤمنين والدباء للمعتصم وليفعل فيه ما شاء وجاء أبدابة وحمل أحمل عليها بقيوده وليس معه أحد اتهى الإهانة رجل مقيد وهو ضعيف البنية رضي الله عنه ورحمه وكبير السن فوضعوه على الناقة ولم يمسكه أحد وهو مقيد فكاد أحمد يقع مرارا كاد يقع لكن الله تعالى كان يمسكه يقول فذهبوا بي إلى دار المعتصم وادخلت في حجرة ليلا وأغلق علي الباب وأقعد عليها رجلان وليس في المكان السراج فأردت أن أتيمم للصلاة مش لاقي مية طبعا حاطينه في, في, في أوضة في حبس يعني ومفيش فيش نور ولا في مية وعايز توضع عايز صلي الليل قال فأردت, فأردت أن أتيمم للصلاة فمددت يدي فإذا بإناء فيه ماء وطشت فتوضأت وقمت أصلي ولا أعرف القبلة فصليت فلما أصبح جاء رسول المعتصم فقال أجب أمير المؤمنين قال فثقلت علي القيود مش عارف أشيري القيود للفدية هذه الرجلي وكدت غير مرة أخر على وجهي فأخرجت تكة سراويلي وشددت بها القيود خلع زي الآستكال بتاع السروال ورح ربط القيود به بحيث يحاول يعني يمشي ثم مشيت إلى أن دخلت عليه والتكة بيدي أحمل بها القيود فإذا هو جالس وابن أبي دواد حاضر وقد جمع خلقا كثيرا من أصحابهن المبترع الضلال المعتزلة منهم أبو عبد الرحمن الشافعي وغيره فلما نظر إلي المعتصم سمعته يقول كالمنكر عليهم أليس قد زعمتم أنه حدث السن؟ هذا شيخ الكهر لما هم حرضوا على أحمد بن حنبل قالوا للمعتصم ده شاب أحمد هذا الصبي حتى المعتصم كتب في الجواب اللي بعته قال اتوني بأحمد هذا الصبي العيل ده الراكب اللي اللي دماغه فلما أدخل أحمد على المعتصم عرف أنهم كذبه خونه فجرة وأنهم قد غرروا بالرجل وافتروا عليه فقال لهم كالمنكر عليهم أليس قد زعمتم أنه حدث السن؟ شلت صغير هذا شيخ مكتهل دراجل عنده حاجة خمسين سنة ابن أربعة وخمسين عاما كيف يطلق على هذا الصبي يعني؟ فلما نظر أحمد إلى أبي عبد الرحمن الشافعي بعض أحد أصحاب ابن أبي دؤاد قال له أي شيء تحفظ عن الشافعي في المسح وكان على مذهب الشافعي فقال ابن أبي دواد انظروا إلى هذا يقدم لضرب العنق وهو يناظر في الفقه يا أحمد طبعا كما قل ثابت القلب رابط الجأش لا يتزلزل الموضوع عنده لا يعد أن يكون مسألة شرعية لا يخاف من أحد أمر عنده هين أهوى مما يتصورون لا يلوي على شيء لا خيف على دنيا لا خايف على أولاد هو لا يخشى إلا على دينه فقط. فلما سأل هذا السؤال على بعض أصحاب لهذا الرجل الذي كان مع ابن أبي دواد يقول له ما تروي عن الشافعي في المسح؟ قال ابن أبي دواد انظروا راجل جاي يضرب عنقه وجاي يتكلم في الفقه. إحنا في إيه ولا في إيه يعني عايز أقوله كده. وما أن أحمد لا يعبق بهذا مش فرق معاه. المهم أن يستقيم له دينه. ثم إن المعتصم أمير المؤمنين قال لأحمد أدنه قرب تعالى يعني. حتى قرب منه ثم إجلسه وقد أثقله الحديد فقال الإمام أحمد فمكثت قليلا ثم قلت يا أمير المؤمنين أتأذن لي في الكلام فقال تكلم فقلت إلى ماذا دعا الله ورسوله بعض الروايات فقال إلى ما دعا إليه ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المعتصم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فقال أحمد تقولت أنا أشهد أن لا إله إلا الله. في مشكلة. متجه مش هذا الدعاء الحق؟ أنا على دين النبي صلى الله عليه إيه بقى مشكلتي؟ تعذبوني ليه؟ يقول له ما شيء يدعو ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسولان كان ابن عمها العباس. فقال له المعتزم يدعو إلى لا إلي الله. فقال أنا أشهدها. إيه بقى المشكلة. ثم قال إن جدك ابن عباس يقول لما قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن الإيمان. فقال أتذرون ما الإيمان؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعطوا من المغنم الخمس. فإلى ما أدعى وهذه شهادتي وإخلاصي بالتوحيد تجلبيني ليه أنا مقرب بأصول الإسلام هل ما جئتم به من أجل هل ما, جئت ما, جئتم ما جئتموني لأجله أحد أركان الإسلام الأركان كاملة عندي أنا ما أخارف شيء منها فقال المعتصم أنا مقتنع بكلامك كلامك جيد لولا أني وجدتك في يد من قبلي ما عرضت لك أنا صراحة مش شايف عندك مشكلة يا أحمد لكن مشكلتك المشكلة إن إننا لما توليت الخلافة ليتك في السجن فأنا أنا جاي عليك جاي ليتك مسجون ومتهم فيعني خلاص أنا كذا سبعوا لمن سبق يعني طبعا هذه حجة واهية وهذا كلام منحوس لا يقوله إلا مخذول أنت أمر المؤمنين تستطيع أن تأمر وتنه جئت برجل وكان مظلوما وظهر لك أنه مظلوم لما تبقيه في الحبس تقول أنا ما مش مشل حبس أنا ليتيته محبوس وأنت ما تصنع أنت إما فك عنه فقال له كلامك حسن ولولا أني وجدتك في يد من قبلي لولا أن المأمون هو اللي جابك هو ما كنت أتعرض لك ما ليش على قبيك أصلا ثم قال يا عبد الرحمن ألم أمرك برفع المحنة كانوا بدأ يرق إلى أحمد ولأك كلام فعلا كلام منطقي بدأ ينادي على بعض أصحابه وقال ألم أمرك برفع المحنة عن الخلق فقال الإمام أحمد الله أكبر إن في هذا لفاجل للمسلمين ثم قال المعتصم للحاضرين ناظروه طبعا العاديين كلهم أحباب المعتصم وشيوخ ابن بدراد والمعتزلة هو يميل إليهم لأنه كان جاهلا فأتى بناظروه ثم قال يا عبد الرحمن كلم فقال عبد الرحمن الشافعي هذا ما تقول في القرآن يقول فسكت سكت أحمد يقول ما تقول قال فسكت فقال للمعتصم أجب رد عليه أقنعه فقلت له ما يقول هو في علم الله ما يقول في علم الله فسكت سكت عبد الرحمن هذا فقلت لعبد الرحمن القرآن من علم الله عز وجل القرآن من علم الله ومن زعم أن علم الله مخلوق فقد كفر فسكت عبد الرحمن فقال الحاضرون للمعتصم يا أمير المؤمنين لقد كفرنا وكفرك أنت بتقول زينا القرآن مخلوق أمر المؤمنين هو قال اللي يقول كده يب كافر يب كفرك وكفرنا كلنا فلم يلتفت إلى ذلك منهم فقال لي عبد الرحمن كان الله ولا قرآن فقلت أكان الله ولا علم فأمسك ولو زعم لي أن الله كان ولا علم لكفر بدأت المناظرة بقى فأحمد المعتصم يقول لأحمد يقول لمن معه من المعتزن نظره أحمد بن حمد الرجل كلامه في الأول مقنع منطقي وبدأ الأمير يعني يلين لأحمد لما جاءه بالحديث وروى له عن جده ابن عباس بدأ يلين له فألنا كنت أمرت برفع المحنة وليش علاقة باللي بيحصل وليش عارفين فكأن من حوله وقفوا له وثبتوه على الباطل فقال بناظروه اقنعوه أو يقنعكم فسألوه عن القرآن ما تقول في مخلوق أم غير مخلوق له أسؤال الفتنة دوت فأحمد لم يجب وأراد أن يلزمهم حاب يخلفهم ما نفسهم على أنفسهم بما هم فيه من الباطل فقال لهم ما تقولون أنتم في علم الله علم الله مخلوق أم غير مخلوق مخلوق يعني إيه يعني ربنا كان في وقت مش عنده علم ثم خلق العلم لنفسه وهذا كفر من يقوله كافر بإجماع الملة ما أحد يخالف في هذا فلأن هذه واضحة أحمد ألقاها القوم فيها قال لهم ما تقولون في علم الله عز وجل مخلوق أم لا فسكتوا عارفين فهموا عيزوا لهم القرآن من علم الله فإذا كان علم الله غير مخلوق فالقرآن غير مخلوق وهذا كلام أهل السنة جميعا وهذا كلام كل المسلمين وإن قلتم القرآن مخلوق فالقرآن من علم الله يب إذن علم الله مخلوق فقد كفرتم بإقرار أنفسكم ولهذا سكتوا ما تكلموش أفحموا يعني ولم يجدوا إلا أن يغروا به الخليفة قالوا الأحيا ده بكفرك يا مولانا وبكفرنا معاك عايزين يهيقوه حتى يقول هو كافر اقتلوه ده هم عايزينه لكن الخليفة كان أعقل شوية منه لأنه بدأ كما قلت يلين لأحمد ويظن الموضوع فعلا ليس كما أفهموه ان المسألة فيها اتفاق ونحمد ضاله مبتدع عيل زغيره مخفارغ والحاجات اللي كانوا بيقولوها علينا بنحمد بنحمد. فقال له عبد الرحمن الشافعي ده بيقول له كان الله ولا قرآن بيقول له عن ربنا كان في وقت ما ولم يكن هناك قرآن فقال له أحمد بن كان الله ولا علم هل جاء على الله تعالى وقت ليس عنده فيه علم يعني كان جاهلا حاشا لله فسكتوا فقالوا فقال البس ألو آه ونطقوا بهذه الكلمة لكفروا ل جميعا بإجماع وكفروا حتى على مذهب أنفسهم وبدأوا يحتجون على محمد بمسائل وأحاديث يعني واضحات شبهناها عليه لولا أن هذا الأمر قد يكون يعني غانضا في بعض الأحيان لسرتم على مسامعكم لكن أنا أفهم أن كثيراً ممن يسمع هذه الحلقات قد لا يستوعب هذه المضايق التي نظر فيها هؤلاء المبتجعة الإمام المبجل أحمد بن حنبا رحمه الله تعالى لكنه في الجملة في الجملة ظل المعتصم يقول لأحمد يا أحمد يعني وافقني أرحني وقل بقولهم هو مش شايف فيه مشكلة راجل مش لهم القصة يعني فقال فكان أحمد جائماً يقول لهم جيتوني بكتاب اتوني بشيء من كتاب الله او شيء من حديث رسول الله اقول به انا ما هتكلمش في هذه المسألة غير بكتاب او سنة كما نقول للناس اليوم وفي كل يوم يا جماعة الزموا حياض الكتاب والسنة لا تأخذوا باي كلام خارج عن هذا النطاق اي شخص يقول لك هذا مش عارفه وده دي بدعه حسنة والكلام ده من الكلام ده كله اشتري دماغك خذ بكتاب او بسنة فأحما كان يقول لهم كلا يقولهم أنا عايز أقول بالكلامك يا المؤمنين مش عندي مانع أنا مش بخلفك حاجة وأنا معتقد ولايتك ويادي في بيعتك وأنت أمير المؤمن كل حاجة مش قلت فيك حاجة خالص لكن أنا مش هقدر أقول حاجة في الدين إلا بكتاب الله وبالسنة بهذا أمرنا نحن أهل العلم وأنا أكلمكم عليه فقال ابن أبي دواد وأنت لا تقولوا إلا ما فيهما وجعل يراجع أحمد في هذه المسألة وهو لا يجيبه بغير ما قال يقول له مين يقول له حتل قر حتى لقرآن أو سنة فقال ابن أبي ذؤاد هذا ضال مبتدع مضل وحاول مررا أن يهيج عليه المعتصم ولكن يعني كان أحمد واضح الحجة وهذا الذي أخر عذاب أحمد عندهم إن المعتصم بدأ يعني يتشكك في الأمر إلى أن أغروهم وفعل به ما فعل وهذا هو لب المحنة الذي سنذكره تفصيلا في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى حتى ذلك الحين أقول قول هذا واأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم رحمة الله وبركاته. <تصفيق>